Book two Awesome 8 Koliko je ura? Ovakati sa'a Oprostite Iva samahat Iza samahat Mi فضلك poveste, koliko je ura? Men fadhlik, kam is ура је 2 إنها الثانية عرا је 3 الثالثة عرا је 4 الرابعة, إنها الرابعة ye pet إنها الخامسة إنها الخامسة أورا يشيست. إنها السادسة إنها السادسة أورا يسيدم. إنها السابعة إنها السابعة femina Inneha elfemina. Ura je devet. Innehatesja. Inneha el teja. Ura je deset. In ne lažira. Ura je enajt. إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر أورا يدفع نايست إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر مينوطة إما شيز دست سيكوند الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها 60 ثانية. اورا إيما 60 الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها دقيقة. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه أربع ساعة